بِتُذِرَ قَوْمًا مَا أُذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا راهيه الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدزا وجعلنا من بين ايديهم سدزا ومن خلفهم سدزا فاوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم فأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم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 وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِن تُذَكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ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 لا أتخذ من دونه آله إيرد الرحمان بضرر لا تغنى عن لا تغنى عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال ربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا قوم يعلمون بما ظفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما أنزلنا على قومه من بعده السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون إن